فَأَنْ جَيْنَاهُ وَأَصحَابَ السَّفِينَةِ وَجْعلنهَا آيَتَ للِعَم وَإِبَ رَهِي مَ إِقَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُ اللهَّه وَتَّقُود ذَلِكُمْ خَييرُ َّكُمْ إنِن كُ تُمْ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 أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيدوه إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْضَى الأُمُورُ وَمَا أنتم بِئْمُرُ جِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ يئسوا من رحمتي وأولئك وأولئك لهم عذاب أليم